يا املا تبجي يا املا تبجي يا املا تبجي يا املا تبجي يا هل هلال شهيد باهيم قبه يعيدوا الهلال يشهيدوا طاحوا دمات عليه ما اريد يا يا انا الشهيد ناصر حسين العصب بالدم كتبت المات ويثان الصدى عن الشهيد الناصر حسين العصر ذكر كتبت الماتي ويثار الصدى نهر يهل دموم ضايعنا كل يا امه لا تبجين عيدوا الهلالي يا امه لا تبجين <تصفيق> kalbijin haydou دوري شعلي شموع ما اريد اشوف طلعت والمنتظر وتناثر هاي الليوت القاتلت بالمقبره طلعت والمنتظر وتناثر كفى زمن وعلا جد كيف نوينها قد فاز من وآلاف الشبن وغيا يا يما لا تبجين عيدوا الهلالي يا يما لا تبجين عيدوا الهلالي يا يما لا تبجين عيدوا الهلالي <تصفيق> <وطحن كبت> <تصفيق> <تصفيق> to ta'a mubad 'alay mari دموع dumur jabur يا شموح يا يوم لا تبكين على الهلال يا يوم لا تبكين على الهلال <تصفيق> بچانا جيش امريكا في يوم القتال صوت المسير الهدام مركان الجبال امريكا في يوم القتال قاتل مسير الهدام كان الجبال كان بدم حمضاب من صار الاستعراف كان بدم حمضاب من صار الاستعراف يا يما لا تبكين عيدوا هالهلال يا يما لا تبكين عيدوا يا ام لا طاحم دمد عليه ما اريد اشوف دموع قبل رجع قد زورك بالقبر يا محجتي يا الشمع ما شعل طاح دمعتي يا قد أزورك بالقبر يا محجتي قبل الشمع ما شعل طاح دمع في يا يما نالواله بالعطره وهل البيت يا يما نالواله بالعطره وهل البيت يا يما لا تبجين عيدو هالهلي يا يما لا تبجين عيدو هالهلا يا يما لا تبجين عيدو هالهلا ya gido tahnam kubda يا يوم ولادك حيوا يا يوم ولادك حيوا الشبل الحسن مثل زجية فاطمة وام البنا لو لادنا انا الشبل الحسن مثل الزق يا فاطمه وام البنات رباك بد ما اضاع يا البايعه السباع بد ما اضاع يا البايعه السباع يا ام لا تبكين عيدو هالهلي يا ام لا تبكين عيدو هالهلا يا ام لا تبكين عيدو هالهلي <تصفيق> يا ام <متشهيد> يا ام راجد الاخراج والهندسه الصوتيه ايسر الغراوي ايسر الغراوي, أيصر الغراوي.